الحديث الثامن عشر عن أبي ذر جندب بن جنادة وأبي عبد الرحمن معاذ بن جبل رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها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 جندبي ابن جناده جندري بضم الدال وفتحها لبدوا بنان جندبي يا جندبي ان ابي دروا لا غوري ابي دروا كنيتي سمقيسه وجندب ابن جناده ايواب عبد الرحمن بن عاد الجبل رضي الله عنهما قال رسول الله رسولك لو كوري صلى الله عليه وسلم الرسول الله رسولك الله عليه حيث ما كنت مال الله ماشا جوكتو وأطبعي سيئة حمامتنا الرأسيو كدبكي الحسنة ونهت تمقها ويترتيري ساه وخالق الناس باتكنا كولت بقم بخلوق حسن ببيعات ونكسن يدقم ونكسن رواه التلميديا ولي وقاله حني لحديث حسن وفي بعض نسخ وحكسو كان حسن صحيح حديث كان ووصية جامعة ووصيانا بربارا ا قوي او حقوق دي الله يا حقوق دي الضماد انتبه كل منيده حيل حق الله الضماد هو كوره ياهي وا اني كباقن بقدمتي سببتها سلت ترتقول وهي تاهي دار برباران كيلو اوت بردار مي امدي هره اي امدي دبلمدا رب العالمين يو ولقد وصينا الذين اوطوا الكتاب من قبلكم واياكم ان الله dirawu xar waxa rubba baaranay ummadii kitaabka laasiyidinka horti wa yahudiya nasaara iyo idinka la allah ka baq allah ka baq marka wa badbaara weyn wa haqqi alla asraha subhanahu wa ta'ala taqwa qaal rasuulku khuur sallallahu alayhi wa sallam ittaqallaahi ilaaha ka baq haythu ma kunt mal alla mashaa'a tuqta ilaahi u baq taqwa waxa la raada qofku laga keeno wa gaashanka taqbu marka waha oo ka baqaa wa inuu kasamay sabqaashan oo iska ilaaliyo waxa uu qofku ka baqayo fi asaga wax u bixayo oo kaashaan wanqada waxa uu ka oo ka waxa ka ilaaliyo waxa marka gaashaan u ah qofka oo cadaabka alle iyo xaraba alle waxa gaashaan waxay tahay fi'lun wajiba و تركل محرمات و الشبهات و فعل المندوبات أفرشيه أيه تقوى و واجبات يتقوى صناوية تقول تقوى واجبك ووحي تهي إنه قد كثير من محرمات واجبات كنا سميه شبهات كنا كتوكسدو وحاكرو تقوى صنانا إنه مندوبات كنا سميه مكروهات كنا كتبه تقوى واجبك ووحي تهي فعل الواجبات او فعل المأمورات وحيارها واجب كأما ليس امر قف يكون سمعه يو وحتقول واجب كواحد صهي وترك المحظورات وحيالها الى حرفي ماي ان لا تغو او سيدهتاي لو تغون قف خيلبيسنو كدبا ويدينو قيلو رادسن اي سيدهتاي او او تغو وشوبهات وحيالها ان شيء للمنذبات وترك المكروهات ووالتقوى ووالتقوى الصنة. ووالتقوى الصنة. دار او التقوس ما ان اب واخيلها سنننا وحيالها كرهيانا كتت و سنن تاس وتقوه ولكن وتقوس ما وا تقوس ما marka dardaarankaas qaaliga ah ayo nabiga sallallahu alayhi wasallam oo dardaarnay waliba muad waxa weyn uu ku hadda u diray yaman oo waxa raba inuu daaci waxa weeye sida tarteed waxay muhiim ayay ahayd in saaxay wayn la siiyo saxtarkeeda nabiga sallallahu alayhi wasallam ila ka samay ko birayoo emir ku sigooniya oo u dardaarne ciirtaqwaaba bad kale jooga muslimiintaana waa u dardaar mi jiray marka taqwaadu sidaas ay waxay u taahay waxa wayaan kelima jaami'a oo macani oo xaqi allah subhanahu wa اتق الله الله طب حيثما كنت ملا الله مشاء يجوكتو معنيه دا وحو ين في السر والعلانيه marka dadku ku arkayan ya marka isan ku arkayan labada ilaahi kaba illa umad baran wahoweey marka dadku ay arkayan waa dadala humanta laakin marka isan abkayn dadki markaas ayuu xaraamti ku dhaca marka qofkas waxa ka hoos baxsan inta qabaal marinaysay wa ama quuba abduunku ugu abaal marinaysa ana adaab aakhirku ugu abaal marinaysa yeyf madabta musaalla waxa allah wa allah hadd allah suka qalaas meel wadba ku jeedaan la joogan dadka warwanaagsan aad ay isku ilaaliyaan waana dadaalaan markay dadka xumuhu tagaan dadkooday bixbooda waa arin kala marku dadka fa'iic la joogo dadkiisu kamidi wa laakin abdu dad nifsidina qutara faasiqiin aan ama uu gaala utago khalas ayagu ku dhaqayn ayagu ku baqayn marka paasuna wax weeyan taqwa iyo kala fasan taay waxa rabamayl alla meesha ay joogto inab allah u baqado inab allah u baqado ma han hadde taqwa ma han maaneedu xada marka muslimiinta iyo meesha sunnada iyo qayrka iyo diinta laga jicil yahay marka joogto inaa diintii maxalla male aan sunnada iyo diinta laga jecelayn marka taqtan in dhaqanki xuma ka moodo sunnada ka qowayso kulli wax alaamato diineed oo dhanba iska ilaali tiraahday wa afsa taas markaa itibaahu al-hawa illa taas ma han diin tadayyun ma han taas tadayyun ma han naftaada oo baa faraad wihi oo diinti laga waxa weyn dadkaana isku ekaysiida meshii la qabsanayaan هذا مكاد هو لا ديه على مرد هذا صحيح لكي نفط على الدونك أي كوبة بذلك لكن إلهي ما أظن إلهي لكي دوديس هذا إلهي رميسنته وحال الرواب ما شاء الله أقول لك إيا ما شاء الله أقول لكي وحوين أنصار تألّد لبضاء الله إلا تكون قابلت وحوين آذان مرد للدين تاذا وحوين قف كانت لبسانا إياه كنام معك حيالي هذه الدين تاذا أقول لكي هذا آذان وليس ذات تريد ديه markay ahlul ilmi ku kala yaan wadanka la qofku goor mu aadi kara shuruud ay u xileen shuruudas waxaa ka mid ah oo kowka qofka inuu aha qof binti saaqaar ole waxaa ka mid ah inuu aha marku oo galdagald is u dhaqmo meelaan ximaantaba xeedan he u إنه دين تسخيريات اللي هو عابلكم لكن هذا يجب أن يكون هناك وفقه وهذا حرمنا بحتك وهذا حرم أركض الرئيسة أصغفكم مسلمة إلهي وغضوه وأطبئ رأسي السيئة حمانة. حمانة حمانة كاد عدو الحسنة ونك رأسي وكاد بقية تنخوا ويتكريسا دي وقوين شيء حمانه كاد عدو إلا طبك والأمرين تقوى سر وعلانية فرق تسينو اللحابدو واجبات سئلاليو محرمات كاكتغو واللعام قادران اللا دود دقوفك مروا قفة السادو مؤمور اواللعام رضا عضا اللي قد داليي مر قفة كايمانا هون واجب الهي سارين مر انو ضيعاني اكرت شيء اللا كعرمي مر انو كدعاني اكرت طوفك همك مروا قفة كرا هادو قفة إليك شايد اما الدويد ويتم حضيح مانو كام بحضو ها قوصنن حديثة الله ها قوصنن واناك الدبالجي واناك الدبالجي وانا تنفوها ويترتل قرآن يسونا بالله بضمو وحي عبدهيين واناك الله سمع يوء يباعاتك اللي إنا يفهمان تترتلن حديثة وابا كان واناك أخينا من صلاة طرفي النهار وزولة من الليل صلاة الأرض مالين تالباد يجالي lavada gelin karo salaatii subax gelinki dambena waxa weeyaan wuduuki iyo caafiki waxaad kala oo makrubki iyo in alhasanati yudhibna sayaa hasanatu way babiiyan sayaa saas rubul alamin li hasanatu sayaaatu way markaas sunnadi ka u yimid الله alayhi wa sallam markaas uu raasulka allahu wax weeyaan had ayan galay iga oog had ayan galay iga oog ah xubkum oo taay way dhici karta in dami ka dhaca muuminka laakiin waxa la raba inuu shaalaaayo qalbigu gubto marka uu ka dhaco oo ilaahi uu سلاة دهتا أن تكون من الاتوكات مقر وقعه مسايد صلاة كده بطني تبيده رسولك الله حكي هو مقر وقعه سلاة من الاتوكات مركز ويري وين الاتوكات مركز ويري صلى الله عليه وسلم فإن الله قد غفر الله كذنبك إلهي وحبه في دنبك فإنك حد ويري هتين محين الموت زيناء طبع محين لكن زيناء يرانيها تي يرانيها تنكوش إلا وزينة اللي فيتكير لكن زيناء Salaatiada ee dadka naloo ka tairaa iyo ku dhafayoo. Haa. Weri la hadiiidkees marku Nabigu SCW wuxuu yiri arintan maana gaar ii tahay oo sebtu wadana sida oo qofka dambiga dhuu galo baaca ka daba aam laga الابرة بعموم اللفظ لا بخصوصي سوء إلا آيات واقيني صلاة ضرفيناي سوف كاشي كسودك مين كيسي كسودكي؟ والغودة فالي لكن اللفظ كسودكي مين شريكي ما اللفظ عاموي آآ سوما تشيدي ماركا ما ديك قوي ديويري على هذا خاصة ما نجد كالية هان مستدكو دم نجد كو ربالي الناس عاما طبكو دموي اذيك كالية ما اذيك ماركا تاسا ماركا الدليل عطوحي اونا قطي الابراتو بعمومي اللفضي لا بخصوصي صوت دليل كناديك اكاسم نابا اما قرآن كاة صبا كوكوس ودقاي خاسكو ما اهم خاسكو اهم ادلاء اهو فرابدان ايانا سيداس او عددين ايضا ان وحو ينقذك ادلاء حمانو قد عدو هدو وناء كدبت جي ايو وناء قاسل قطر تير ايو لكن وناء بمحوية وناء قو لما شايفة وانغوكرا طوبت من وانا شيء مهم او دمدك اصلا ان لقد توابتك انا وواجه انا توابتك اتباك جيدا توابتك اتباك جيدا خلاص اله وين سبحانه وتعالى وكو دعفيا انما توابتوا على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يطوبون من قريب فأولئك يطوبون الله لا له وكتواب اقبل ثم ان ربك للذين عمروا السوء بجهالة ثم تابوا من بعد ذلك واسلحوا ان ربك من بعدها غفور رحيم كابي حمان قفكي كدخدو كد بو كدب جييو توباب الله هو ضاف يا سبحانه وتعالى وانا شيء واجب هابي عمل قفكه مر كاستو او اي كدخدو حمان انو توبت كان واشي واجب واجب توبت انا شروط علاوه شروته هابي حق على يا ادن كا دحيه دمدو او ياهي اني دمد لقد قفتك إنه كافقه لقد قفتك إنه كافقه شرطي الله لقد قفتك إنه تطاقره واتوراك إنه كيف حياره لقد قامنا بحق إن الندم على ما فا وإذن كارتك إنه كشن الله يطفك أقام منه شرطي الله صدحاتنا بحق العزم على الله يعد إليه إنه قعان كو جارور جيسا من أمسا أمامه tabi xaq beeru aanu dumbigu yahay sadax raas waa laga rabaa haddana sidiiyo kale laakin waxaad ku dareysaa inaad qofki xaqaan ka afi talabto gudub wixii baa inaad ogaataa isla muhiim ah sidaas imam nawi ba halkaan uu ku sheegay hadiska markuu sharxa ku riyadii afi ما واكو حنتي سيك يعفل ما اه وينها شكته او ترى ساس يا ساس انقيري اكس مرتب بحق الاذن وياها وانها في قفكي حقها كاتبته اسكديبته او او غدو اماكو عفيد صحيح مقطره خلاص وحو ان الله وين سبحانه شكنا من انه الله اكبر سبحانه وتعالى marka hasanaadka aad ka dibegeyrayd tooradaas weeyo waxay kaleeyto noqon karta hadii dembigu uusan kabiira ahayn hasanaad kale iyo daa'a kale aad samaydo ilaahay waa kuugu dhaafa sida aayadda Rabb sunnukadan ku ogaanay oo salaad bi iyo weesadi iyo sunki iyo salatu laylki ilaahi weena dhunuubta uu ku dhaafa ilaahay ayaa نقول نصبه صلى الله عليه وسلم قلت لك من توابع فأحسن الوضوء خرچت خطاياه من جسده حتى تخلوش من أبفاره حديث قثمان وإمام مسلم صحيح المسلم في سوق ورية قلت لنبي صلى الله عليه وسلم قبك ويساقاتك ويساقاتك هكاة تشلقك صدق أيه قف فيه الكي سكبه حتى إلديه إلديه كبه نقول صلى الله عليه وسلم ألا أدلكم ورميانا من تسين على ما يمحو الله به الخطايا وحلاهي جفافيالك كتلتره ويرفق به درجات إلى هنا الدرجات كرغه قاضه محيطة هاي وحاسو قالوا بلى يا رسول الله رسولك الله نتص إسباق الوضوء على المكان وقتك تركوا اللي بصنة يقضوك تركوا إنها تنميز سرطة ويساقك بيها قضوك تركا غوة قلاب أما كريلا تركوا بيها ويساقك ملوحة إذا كريكو جاربيوه إنه تطلق الله aa on jirku mad de sana qulayd dertis markaas jirku dibsanayo qulaylka dertis ama qabowga dertis inaad weesaqad ka damayso taas ku dhaafa derecadan ku kor yeela in inba hanjiga bas kaadu soo socoto tilaarta aad badana ila dambigu ku dhaafa wa kor yeela wa intidaru salati salaa salaat markeetu inaad suqto masjid ka joogto ila salaat di ilaahi dajbiku qadaa fadarajaat fa ku dalasiya maka asnaabi waxa furinta wa hadith bukhari iyo muslim الحديث كاسولا رمضان ابن مياه وحاوين مسلم وي مسلم وري مالك الله ما تركه عبادات كجنوته وعلى بطعفة كذلك مالك صلى الله عليه وسلم وحاك صلى من حديثه ذو هريرة بخاري مسلم وريان من صام الرمضان إيمانا واحتسابا غوثلا له ما تغدى من دمه قبك إيمان إيه ي... احتساب الصامة رمضانك دمي جيسورة وعلى بطعفة ومن قام الرمضان ومن قام ليلة القتل هذه ليلة القدر قفز وهذه هي أصباح إلهي كسوتي دا. ومن قام الليلة القطر إيمانا واحتصابا وغفرا له ما يتقدم من دبي الصدور الرمائي الصم إلهي وإن بلنقاته كل شيء يشارعين لماذا هذا؟ الصدور أتركات إلى شيء يشارعين هذا سنة دبي من حج هذا البيت فلم يرفر ولم يفسر خرج من دنوبه يوم ولدته أم قف البيت اللي أحجي ايه ان لائما وح نكاح يكود تعلقه انتو حكي كتلو جماعا ايه وحيالا <سؤال> كود فاسق نمارا ان لائما دونوبة وح وقف حصيدها بانكي هو يدي سبارشي اوكاري ايه دائم كده دي الاس فردنا نعطو سيد دل لكن مسئلة المهم كاوحي الطهي اهل علمي جاوحي الى هدين محاقيقين تو دوليبه اهل علمي اي قطه قين tob ka mar bunta dambi sameeya xasanatnaa xasanad ka dambumta loogu dhaafa waa saqaabta ila dambumtu waa laba qaybo waxa ween kabaab iyo saqaab salaab saakee soonka hajka jihaadka bir walidaynta taaab ka waxa lagu gudbi dhaafa waa waxan kabaabta ahayn oo saqaabta ama kabaabta taariq baan sababkan kee turti iy mid lugu dhaafay min nabajibtilla ilaha fadii ismaana ilaha saw waawada qabdi hanu shaqab laakin saraat yason yisako iyo xaq iyo jaaf min wax aan toobadayn lugu dhaaf أي مرين أهل الإلميقة أكثر كل وأنا صدا صوابك أدي الله دون صدا سيطسي أدي الله صحيح أنا صدا سيطسي دا وهو حاكو تاس دورة ريموت إن كوبات ما بيجأنا السباة الله عليه وسلم وقوده على الصلوات الخمس سلادها شمتعة سلادها شمتعة والجمعة إلى الجمعة جمعه الى جمعه كلي لا غير ورمضان الى رمضان رمضان الى رمضان كلي لا غير مكفرات بينهم انتو دخلت دم دات ويهين اذا تشفوني بتلك الذنوب وامر في تبعت اللي فغدو النبي الخمس والجمعه الى الجمعه ورمضان الى رمضان مكفرات لما بينهم انت ماتش تني بتلك الذنوب حديثك وحاوين بخاري مصمم صوصاري من حديثة بغرائلة ملك هو عبا حديثك صريحة يقولها مد يذكرته سيدا ويرحافظ ابن الراجب الحنبالي إلو مدو مسلمين توحي يجمعكوين طوباتوا ينوي واجب تحاي حتى يواجب تحايين واجب كنقود بها إن قف كو نييستو وقستو حدي الله يرابك كبا إرتا والله بافا قف كبا عاد كاسكلا الله بافا باعات كاسكلا ما تهبت قف كبا إرتين والله بافا وحا إيمانا إياه قف كماركو واجباتي قدوه آقيرا ماركا لكتكوه هل قف او لا إله إلا هو يرئينا للعدابي؟ هو واجباتي قدوه هذا يعني معنى حيالي قف كي واجباتي صلاة يسومه وعن الله قد أفهد الله يرئي هذا هل قف او تكذي وينا للعدابي؟ فصراحة لك لفظة حديثة متواطركة حديثة متواطركة وحا يعطينا ينطب لا إله إلا الله إلا هو وصومي ترئينا للعدابة وحا رباس أن Maali institute dane ku yaliin al-adaba otukati marka ati salaada loogu dhaafi laha halu adaba halu adaba way kabaar aan loogu dhaafin waxa salaad su YouTube marka hal kale hal oo dadka ibaadaysaa wax dambiyuhu kuma oo oo salaada مركا تاسوى حق حقيقة ذو وحي طهي وحاو الغضافة أعماشا صالحا بها وحويان وصغاعفة أما كبائرة الطوابة أباهم إلهي لكن فضل جيسى خفينه سجادة فوالعكس هل دي سندن بشركه سنحين القرآن قوله عندينا وحي عن شرك أحين وتحت مشيئة الله إن الله لا يغفر أن ينشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشعر شرك إلهي خفنا ومدعف إلا برسو إسرام الطواب كينا مناني لكن في الشركة كواسية قفت الدون الى الله أباها سبحانه وتعالى قفت الدون المركب مثلا يقول كذا صوابك وحي طهي إن أعماش صالح هذا وحي حدث كتبك يدعون اللغوطة فايوه وصقه إرته أما كبائرته وحي أباها تنطلق وخالق الناس تكوراك بقم بخلوق حساني بقم ونكسن تكو حد كوراك بقم طهي بقم ونكسن تكو حد كوراك بقم طهي خلق ونكسن وارش الشيئات خالقة وشيئات خالقة وعن له لكريم سيدة سيدة مابلو الله عليه وسلم أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلق مؤمنين تقفك أغو كامل سنحك إيمانك وقفك أغو أخلاق ده ونكسن وقفك أغو أخلاق ده ونكسن وقفك أغو أخلاق ده ونكسن وحي وحسنات فوق عرس وخلق وناجه قد إلهه قد تشعرين وضعك أخلاقه وناجه باتها النبي يالك بالرقيام يقول له حكا من زلطة جنبا وضعك أخلاقه وناجه وضعك أخلاقه وناجه نبي نصوبان صلى الله عليه وسلم وقعدوا إلى حديثك عبد الله ابن عمر بن حبان وصحيح يسكو وليه ألا أقبركم بأحبكم إلى الله وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة قالوا بلى يا رسول الله قالوا بلى akala ahsanu kum khuluqan mawaranani shege inu nabiyyu sallallahu alayhi wa sallam Kupka ila uchu ilayhi anigana iidahu hak majlis ka mali markasu nabiyyu sallallahu alayhi wa sallam kugu ah wa kugu akhlaqada wanaatsan nabiyyu sallallahu alayhi ma min shay'in du'u fi mizani al'abdi athsalu min ماتر الشيء كاقرس وميزانك أدانك لصاره وحوين حصم الفر ميزانك قيامه وحياله لصاره وحوين حصم الخلق وإن صاحب حصم الخلق لا يبلغ به درجة صاحب الصوم والصلاة قفك أخلاق دل ونقسن أخل أخلاق ونقسوكو غاريا وحوين درجة دل وقفك الصوم من إيسالة للك وتاك تاسوكو غاريا حصم أفر أهريموت أياه سوكوبي أفر أهريموت تنكوبيت وحي طهي بلاقة الوج وجي فرفرنان بلاقة الوج أما بصدو الوج تكينت وجي معبوس أبن كنو قني أدكا كلاكوران تو كلاهورتي ما دو وجي فرفرن أو فرحة دو كم وقتو أو قفكا كلاكور ما أوكو فرحيو أو وعمد كوبيت تنكوبيت تنكوبيت بذل المحروف واناكا ذاك انه جايد سيدو قولك هو نادسا واناكا انه فأمرتو هناك تكررتو واحدة سيدو ضيق سياتي واحد تحيدو تان صدحاتنا واحدة هاي, هاي. وكف الادا لمكا غدق انه يحلله لمكا غدق انه يحلله افكار يأبن كاغاد ومده كان بادغش افكار يأبن كاغاد ومده انه يحلله تان افراظنا واحدة واحتمال الادا لمكا انه ضد القراطون قفكي كجوكي في عدو الصباح ذو القاعدة ماذا شدان حدود اللي لقو حد كبين حدود اللي لقو حد كبين وإن عدو الصباح او اديكا ويحي النفطة عدو الصباح افتاسا حصن الخلق اسكو اه اكو هاشا السلب كمارك الله في ريو حصن الخلق صدا صوي ووحا ويا انضراقة الوجه وتي فورفرنانتا المعروف وراك إن واحد بي حدو إن واحد بي وكف الادى بمكانه تريد اه دينك اذا تكينه واحتمال الادى هي انها ببك اللغه يستو كسبته سبح كما عبد الله المبارك عبد الري ووخله حسن الخلق وبسط الوجه وجه الفرفورنانه وبدر المعروف وكف الادى حسن بصره ووجهه حسن الخلق وهو الكرم به سنيمه والبذل وحده والاحتمال يضرقات وقد سبته مكيه مركا افرتاسو قسم الخلق قرا ويسو ددووينيدا باسو ددووينيدا لكن محمد المناصري المروزي و هو شيغي دد كونتابينا و تيرا لوفو فوري انه لوفو فوري او هو دي بعضه العلم وحده هذا القسم الخلق وكتم الغيب لله ان الهي درتس اع عربه كو قريدو واظهار والبشر الا للممتدع والفاجر يراد وجهك افرفورت قد فرحت امه كذا الا ابن علاء يفاتي كمان توك المبتدئ ما هني نزوجك افرفورت اه كان ان وجهك افرفورت ماء كاف عن الظالم ذلك دفع ان استكاسده الا تعذيبا ويه اذبن ما هني اي وقافه الحد حق عن كل مصير قد قصينا او مسلم اه اي او قال كستو المعاهد اينا ضنقذين الا تقيير موكا منكرك بدلل ديسا قفنا اللقاح الشوما واخذن بمظلمة بمظلمة للمظلومين قف ظالمة ان حق لقاسو قادنا لقاح الشوما من غير التعجي مركضوه افر تاسا كل من ايضا